فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا شان جزالك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باثنا قل عل عندكم من علم فتقرجوه لنا ان تتبعون الا الله وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَنْ يَهْدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۗ وَنَعْلَمُ ما شواذاكم الذين يشهدون ان الله حرم ماذا اذا شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاتره وهم بربهم يعدلون قل تعالوا اثل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا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 ذالكم وصاكم به لعلكم تعقلون